قال و ا ل ص ل ا ة نور والصدقه برهان والصبر ضياء هذه ا ل ث ل ا ث ة الصبر و ا ل ص د ق ة والصبر د ق و ا ل ص اقترنت هنا ب ث ل ا ث ة أ ن و ا ع من أ ن و ا ع النور أ و من انواع النور والضياء والبرهان فدرجات النور يعني درجات ما تحسه العين من ا ل أ ن و ا ر ث ل ا ث ة نور وبرهان و ض ي ا ء ف أ و ل ه ا النور ويليها البرهان والثالث ا ل ض ي ا ء فالقمر نور وجعل القمر فيهن نورا جعل الشمس سراجا والقمر نورا فالقمر يوصف ب أ ن ه نور وهو الذي يعطي ا ل إ ض ا ء ة بلا إ ش ع ا ع يعني بلا إ ش ع ا ع محسوس والبرهان اشعه بلا ح ر ا ر ة أ ع ظ م د ر ج ة من النور و أ ق ل د ر ج ة من الضياء و أ م ا الضياء فهو النور الشديد نور مسلط شديد يكون معه ح ر ا ر ة فهذه ثلاث مراتب من أ ن و ا ع الأضواء. واذا نظرت لذلك وجدت قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا و ا ل ص ل ا ة نور و ا ل ص د ق ة برهان والصبر ضياء مرتب على أ ج م ل ما يكون من الترتيب ف إ ن ا ل ص ل ا ة سبقت ا ل ص د ق ة ولهذا سبق النور البرهان والصبر لا بد منه ل ل ص ل ا ة و ل ل ص د ق ة ولكل الطاعات ولكن الصبر محرق ك ش د ة ح ر ا ر ة الضياء فالضياء نور قوي فيه ح ر ا ر ة ونوع إ ح ر ا ق فلهذا جعل الصبر ضياء جعل الصبر ضياء ولم يجعل ا ل ص ل ا ة ضياء لكن الصلاه نور ل أ ن ه فيها إ ع ط ا ء م ا ت ح ت ا ج ه ب ر ا ح ة و ط م أ ن ي ن ة وصدقا ا ل جعلها ب ر ه ا ن ا ل أ ن ا ل ب ر ه ا ن وهو ا ل ض ي ا ء ا ل ذ ي ي ك و ن م ع ه أ ش ع ة ت ن ع ك س في العين ا ل ص د ق ا ف ي ه ا إ خ ر ا ج ا ل م ا ل وهو محبوب للنفس وهذا ي ح ت ا ج إ ل ى شيء من ا ل م ع ا ن ا ة وصبر ا ل فهو ضياء كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن معه ا ل م ع ا ن ا ت وتذكرون في قول الله جل وعلا في وصف ا ل ق ر آ ن ب أ ن ه نور وصف الله جل وعلا ا ل ق ر آ ن ب أ ن ه نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ووصف ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا في آ ي ا ت اخر ب أ ن ه نور والتوراه مثلا وصفها الله جل وعلا ب أ ن ه ا ضياء وتعلمون الف... كلام المفسرين على ذلك حيث قالوا إ ن التوراه فيها اصار و أ غ ل ا ل على بني إ س ر ا ئ ي ل ولهذا سماها الله جل وعلا ضياء م ن ا س ب ة ما بين الضياء ووجود التكاليف العظام على بني إ س ر ا ئ ي ل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ ح ل ت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيره ا ل آ ي ا ت في آ خ ر س و ر ة النساء فقال جل وعلا ولقد آ ت ي ن ا موسى وهارون الفرقان وضياء فجعل ا ل ت و ر ا ة ضياء ل أ ن فيها هذه ا ل ش د ة فالصبر ضياء ل أ ن من تحمل ش د ة الصبر ف إ ن ه يقوى معه الضياء فالصبر مشبه بالضياء و أ ي ض ا أ ث ر ه أ ن ه يكون معك الضياء وهذه ا ل ث ل ا ث ة أ ن ت محتاج إ ل ي ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ش د ا ل ح ا ج ة حين تكون ا ل ظ ل م ة دون الجسر ويعبر الناس على الصراط حيث اليوم العصيب و ا ل أ م ر المخيف فمعك الصلاه وهي نور ومعك الصدقه وهي برهان ومعك الصبر وهو ضياء ت ن ف ذ به الى ر ؤ ي ة ا ل أ م ك ن ة ا ل ب ع ي د ة أ و المسافات ا ل ب ع ي د ة اعاننا الله جل وعلا على كربات يوم ا ل ق ي ا م ة بهذا يظهر لك عظم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاه والسلام والصبر كما هو معلوم ث ل ا ث ة أ ن و ا ع صبر على ا ل ط ا ع ة وصبر عن ا ل م ع ص ي ة وصبر على أ ق د ا ر الله ا ل م ؤ ل م ة والصبر هو الحبس يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي وحبسها على الرضا ب أ ق د ا ر الله جل وعلا ا ل م ؤ ل م ة والكلام في تفاصيل الصبر ت أ خ ذ و ن ه من شرح كتاب التوحيد أ و من مضانه قد ذكرناه مرارا ل أ ن فيه تفاصيل يطول المقام ببسطها قال و ا ل ق ر آ ن ح ج ة لك أ و ح ج ة عليك ا ل ق ر آ ن ح ج ة لك إ ذ ا تلوته حق تلاوته بمعنى تلوته فامنت بمتشابه ه وعملت بمحكمه و أ ح ل ل ت حلاله وحرمت حرامه او عليك حيث يقودك ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة فيزج بمن قراه فخالف ما دل عليه من حق الله جل وعلا إ ن لم يغفر الله جل وعلا ويصفح فيزج بصاحبه الى النار ا ل ق ر آ ن اما لك او عليك فطوبى لمن كان ا ل ق ر آ ن حجه له وقوله عليه الصلاه والسلام حجه لك اي يحاج لك وهذا جاء في احاديث أ خ ر كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت أ ت ي يؤتى ب ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة تقدمه س و ر ة ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران كانهما أ ن ه م فرق ك أ غمامتان أ و قال غيايتان أ و فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها ف ا ل ق ر آ ن ح ج ة لك أ و عليك فلهذا يعظم ا ل ق ر آ ن عند من عمل به ويضعف ا ل ق ر آ ن عند من تركه ت ل ا و ة و ع م ل كل الناس يغدو الغدو و السير في أ و ل الطبع والرواح الرجوع في آ خ ر النهار قال كل الناس يغدو يعني صباحا فبائع نفسه فمعتقها بائع نفسه فمعتقها يعني لله جل وعلا باء نفسه فلم يسلط عليها هوى الهوى ولم يتعبد أو يعبدها للشيطان بل جعلها على ما يحب الله جل وعلا ويرضى ف أ ع ت ق ه ا ذلك اليوم قال أ و موبقها ب أ ن ه غدا فعمل بما لم يرض الله جل وعلا فخسر ذلك نختم بهذا الحديث و أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يعلمني و إ ي ا ك م العلم النافع و أ ن يمن علينا بالعمل الصالح و أ ن يهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا و إ ن شاء الله تلتزمون معنا لنكمل هذه ا ل أ ر ب ع ي ن ن و و ي ة غدا نطيل إ ن شاء الله قليلا يعني ربع ساعه ز ي ا د ة أ و شيء حتى ننهيها إ ن شاء الله اللهم لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أ ر ح م الراحمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وآخركم ك ان و اولكم على قلب رجل أفجر ا ما زاد ح د منكم ذ في ل ل ك شيئا يا عبادي و أن أولكم و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ت ق ى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في م ل ك شيئا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 وما يحبه الله جل وعلا من العبد وما يكرهه وهذا من ا ل أ ح ا د ي ث القدسيه ل أ ن ه ص د ر بقوله فيما يرويه عن ربه عز وجل والذي يروي عن الله جل وعلا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا يعني أ ن الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا بهذا اللفظ ل أ ن ه ا ر و ا ي ة و ا ل ر و ا ي ة تكون باللفظ ل أ ن ه هو ا ل أ ص ل ولهذا فالحديث القدسي الذي ينمى إ ل ى الرب جل وعلا من الكلام وليس من ا ل ق ر آ ن يعني فيما يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال ربكم عز وجل واشباه ذلك وليس من ا ل ق ر آ ن فيسمى حديثا قدسيا ومعنى كونه قدسيا يعني أ ن ه جاء من القدوس جل وعلا يعني أ ن ه حديث مطهر عال على كلام الخلق وهذا في معناه العام أ م ا الحديث القدسي من حيث الاصطلاح فقد اختلف فيه العلماء وعباراتهم م ت ن و ع ة والذي يتفق مع اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن الحديث القدسي من حيث اللفظ هو من الله جل وعلا و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه روايه يعني بلفظه وليس له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يغير معناه وبعض أ ه ل العلم ليس له أ ن يغير لفظه وبعض أ ه ل العلم قالوا إ ن معناه من الله جل وعلا ولفظه من المصطفى صلى الله عليه وسلم أ ب ي ح له أ ن يغير في لفظه وهذا القول لا دليل عليه ل أ ن ه جاء ذلك من ن ق ل قال الله تعالى قال ربكم ويقولون ا ا ل ص ح ب ة فيما ينميه إ ل ى ربه فيما يبلغه عن ربه فيما يرويه عن ربه وهذه كلها من الفاظ الاداء في الروايه وليس ثم ما يدل على ان المعنى من من الله جل وعلا و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في ا ل أ ل ف ا ظ بما يؤدي به المعنى إ ذ لا دليل عليه كما ذكرنا ولا ح ا ج ة له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ذلك و أ ي ض ا هذا القول وهو أ ن ه من حيث اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل وعلا يتفق س مع قول ا ل أ ش ا ع ر و ا ل م ا ت ر ي د ي ة و اشباه هؤلاء في أ ن الله جل و علا كلامه كلام نفسي بمعنى أ ن ه يلقي في روع جبريل المعاني أ و يلقي في روع المصطفى صلى الله عليه و سلم المعاني و يعبر عنها جبريل بما يراه و يعبر عنها المصطفى صلى الله عليه و سلم بما يراه و لهذا عندهم ا ل ق ر آ ن ع ب ا ر ة عن كلام الله وعلا وليس هو بكلام الله جل وعلا الذي خرج منه جل وعلا و ب د أ منه سبحانه وتعالى بكلماته وحروفه ومعانيه ف إ ذ ا الذي يتفق مع ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في كلام الله جل وعلا أ ن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا ولم يتعبد بتلاوته فيصح أ ن نعرف الحديث القدسي ب أ ن ه ما رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا بلفظه ومعناه ولم يتعبد بتلاوته يعني لم يكن بين دفتي المصحف هذا هو الحديث القدسي وغيره مما يجعل اللفظ من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتفق مع عقائد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قال هنا أ ب و ذر فيما يرويه عن ربه عز وجل أ ن ه قال يعني الله جل وعلا يعني الله جل وعلا يعني قال الله يا عبادي فالمتكلم بهذا هو الرب جل جلاله يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وهذا النداء يا عبادي فيه التودد للعباد ولفت النظر إ ل ى هذا ا ل أ م ر العظيم وهذه ا ل و ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة قال جل وعلا يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي والتحريم عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن يحرم الله جل وعلا ما شاء على نفسه أ و على خلقه فالوجوب والتحريم والحق يصح عندهم أ ن يجعلها الله جل وعلا على نفسه فيحق حقا على نفسه ويوجب واجبا على نفسه ويحرم أ ش ي ا ء على نفسه وهذه كلها جاءت بها ا ل أ د ل ة فالله جل وعلا ح ق حقا على نفسه في بعض ا ل أ ش ي ا ء حق العباد على الله الا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا وحرم أ ش ي ا ء على نفسه ومنها الظلم كما في هذا الحديث وهذا هو الذي يقرر في مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ م ا غيرهم ف إ ن ه م يجعلون الله جل وعلا منزها عن أ ن يحرم عليه شيء أ و أ ن يجب عليه شيء والذي حرم على الله هو الله جل وعلا وهو سبحانه يحق من الحق على نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء وهذا بما يوافق صفات المولى جل وعلا ويوافق حكمته وما يشاءه في ب ر ي ت ه فالله سبحانه حرم الظلم على نفسه ومعنى كونه حرم الظلم على نفسه أ ي منع نفسه جل وعلا من أ ن يظلم أ ح د ا شيئا وفي ا ل ق ر آ ن نصوص ك ث ي ر ة فيها أ ن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا و أ ن ه جل وعلا لم يرد الظلم ولم يختر الظلم على العباد كما قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد وقال جل وعلا وما الله يريد ظلما للعباد وقال سبحانه وما الله يريد ظلما للعالمين وقال جل وعلا أ ي ض ا فلا يخاف ظلما ولا عظما والايات في هذا ك ث ي ر ة م ت ن و ع ة إ ن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أ ن ف س ه م يظلمون وهكذا فالله جل وعلا وصف نفسه ب أ ن ه لا يظلم أ ح د ا شيئا و أ ن الظلم ليس إ ل ي ه و أ ن ه لا يريد الظلم سبحانه وتعالى والظلم المنفي عن الله جل وعلا هو الظلم الذي يفسر ب أ ن ه وضع ا ل أ م و ر في غير مواضعها ل أ ن الظلم في ا ل ل غ ة ب أ ن يوضع الشيء في غير موضعه ولهذا قيل للحليب ا الذي خلط بلبن حتى يروب فخلط قبل أ ن يبلغ ما يصلح به قيل له ظليم يعني أ ن ه ظلم حيث وضع الخلق ض موضعه وضع ر غير ب في ا ل في غير موضعه وقبل أ و ا ن ه مثل ما قال الشاعر وقائله ظلمت لكم سقائي ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم ومنه أيضا لاستخراج م ا وليس بذات م ا قيل لها م ظ ل و م ة كقول الشاعر إ ل ا ا ل أ و ا ر ي ة وهو من شواهد النحو ا ل م ع ر و ف ة إ ل ا ا ل أ و ا ر ي ة ل ا ي ما أ ب ي ن ه ا والنؤي كالحوض ب ا ل م ظ ل و م ة الجدد المقصود أن هذه المادة في اللغة دائرة الشيء اللائف هذا على وضع موضعه أن هذه به في في غير موضعه به وغير هذا التفسير كثير فالمعتزلة ف ي س ر وقد ن بأنواع يفسرون بأنواع وعند أهل السنة هذا هو تعريف الظلم والأشائر الظلم هذا الظلم أهل هو و تعريف قال بعضهم إ ن الظلم هو التصرف في ملك الغير أ و في اختصاصه بغير إ ذ ن ه وهذا نوع من وضع الشيء في غير موضعه وليس هو بتعريف للظلم ولهذا ي و ر د عليه أ ش ي ا ء في بحث معروف في القدر في مبحث الظلم وفي ا ل ل غ ة المقصود من هذا أ ن الله جل وعلا قال إ ن ي حرمت الظلم على نفسي يعني حرمت أ ن أ ض ع شيئا في غير موضعه اللائق به على نفسي منعت نفسي من ذلك وهذا يدل على أ ن الله جل وعلا لو أ ر ا د إ ن س ا ذ ه وضع الشيء في غير موضعه لكان له ذلك سبحانه وكان قادرا عليه ل أ ن الله قال وما الله يريد ظلما فهو سبحانه لم يرد ذلك وهذا الحديث أ ي ض ا دال على أ ن ه قادر على أ ن يفعل ولكنه حرم ذلك على نفسه ومنع نفسه من ذلك وهذا من كرمه جل وعلا و إ ح س ا ن ه وفضله وانعامه ومزيد من نفسه على عباده قال جل وعلا هنا إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين العباد محرما ل أ ن ه سبحانه يحب العدل وقد اقام السماوات والارض على العدل كما قرر اهل العلم ان السماوات والارض قامت بالعدل ولا يصلح لها إ ل ا العدل والعدل هو ضد الظلم لان العدل وضع الشيء في موضعه والظلم وضع الشيء في غير موضعه فالله سبحانه اجرى ملكوته و أ ج ر ى خلقه على العدل وهو وضع ا ل أ ش ي ا ء في مواضعها وعلى ا ل ح ك م ة وهي وضع ا ل أ ش ي ا ء في مواضعها ا ل ل ا ئ ق ة بها ا ل م و ا ف ق ة للغايات ا ل م ح م و د ة منها فتحصل من هذا أ ن الله جل وعلا يحب العدل و ي أ م ر به كما قال سبحانه إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى والله سبحانه حرم الظلم كما في هذا الحديث وفي آ ي ا ت ك ث ي ر ة مر معك بعضها ف إ ذ ا تبين ذلك ف إ ن الله سبحانه جعل الظلم بين العباد فقال فلا تظالموا وهنا نظر أ ه ل العلم في سبب قوله إ ن ي حرمت الظلم على نفسي ل أ ن ه جعل بعدها وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وهذا فيه بحث واسع في أ ث ر أ س م ا ء الله جل وعلا وصفاته التي اتصف بها سبحانه على بريته ف ا ل أ س م ا ء والصفات لها آ ث ا ر في الملكوت آ ث ا ر في ا ل ش ر ي ع ة آ ث ا ر في أ ف ع ا ل الله جل وعلا في بريته وهذا نوع من هذه ا ل آ ث ا ر وهو أ ن ه سبحانه لما أ ق ا م ملكه على العدل وحرم الظلم على نفسه أ م ر عباده بالعدل وحرم الظلم فيما بينهم والعباد مكلفون ف إ ذ ا وقع منهم الظلم كانوا غير م ن س ذ ي ن لمراد الله الشرع ي و إ ن كانوا غير خارجين على مراد الله الكوني فلهذا يكون الله جل وعلا قد توعدهم إ ذ ظلموا وقد نهاهم عن الظلم ف إ ذ ن الظلم ب أ ن و ا ع ه محرم والظلم درجات يجمعها مرتبتان ا ل أ و ل ى ظلم النفس وظلم النفس قسمان ظلم النفس بالشرك وهو ظلم في حق الله جل وعلا ل أ ن ه وضع ا ل ع ب ا د ة في غير موضعها في غير من تصلح له المشرك فكل مشرك ظالم فكل مشرك ظالم لنفسه كما قال جل وعلا الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم أ و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون و القسم الثاني من ظلم النفس أ ن يظلم النفس ب أ ن يعرضها من العذاب والبلاء بما لا يصلح لها وهذا ظلم من العبد لنفسه ب أ ي شيء بارتكاب الحرام والتفريط فيما أ و ج ب الله جل وعلا وعدم أ د ا ء الحقوق فهذا ظلم للنفس لما ل أ ن من حق نفسك عليك أ ن تسعدها في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا عرضتها ل ل م ع ص ي ة فقد ظلمتها ل أ ن ك لم تجعلها س ع ي د ة بل جعلتها م ع ر ض ة لعذاب الله جل جلاله و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ظلم العباد وظلم العباد معناه التفريط أ و تضييع حقوقهم بعدم أ د ا ء الحق الذي أ و ج ب ه الله جل وعلا لهم فمن فرط في حق والديه فقد ظلم ه ومن فرط في حق أ ه ل ه فقد ظلمه يعني لم يكن معهم على ا ل أ م ر الشرعي بل ارتكب محرما أ و فرط في واجب فقد ظلمه ومن اعتدى على أ م و ا ل الناس أ و على أ ع ر ا ض ه م أ و على أ ن ف س ه م أ و على ما يختصون به فقد ظ ل م ه وهذا كله محرم ف إ ذ ا الظلم ب أ ن و ا ع ه حرام ولا يجوز شيء من الظلم يعني أ ن يظلم أ ح د أ ح د ا شيئا و إ ن م ا ياخذ الحق الذي له قال جل وعلا بعد ذلك فلا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أ ه د ك م كلكم ضال يعني أ ن الاصل في ا ل إ ن س ا ن أ ن ه على الضلاله ا ل أ ص ل في ا ل إ ن س ا ن من حيث الجنس أ ن ه ظلوم وجهول وهما سبب الضلال قال جل وعلا إ ن ا عرضنا ا ل أ م ا ن ة على السماوات و ا ل أ ر ض والجبال ف أ ب ي ن أ ن يحملنها و أ ش ف ق ن منها وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا ا ل أ م ا ن ة هي أ م ا ن ة التكليف ولما كان ا ل إ ن س ا ن ظلوما جهولا كان ا ل أ ك ث ر فيه أ ن يكون ضالا ولهذا أ ك ث ر الناس ضالونا وهذا جاء في ا ل ق ر آ ن في نصوص ك ث ي ر ة قوله هنا كلكم ضال إ ل ا من هديته يدل على أ ن ا ل أ م ر الغالب في عباد الله أ ن ه م ض ا ل و ن إ ل الله من من ا جل وعلا عليه ب ا ل ه د ا ي ة وهذه ا ل ه د ا ي ة تطلب من الله جل وعلا قال فاستهدوني أ ه د ك م يعني اطلب و ا من ي ا ل ه د ا ي ة أ ه د ك م إ ل ي ه ا وهذا يدلو على رغبه ابن آ د م في ا ل ه د ا ي ة إ ذ طلبها من الله جل وعلا فلا بد من ابن آ د م أ ن يسعى في أ س ب ا ب ا ل ه د ا ي ة ف إ ذ ا رغب فيها وفقه الله جل وعلا وهذا مرتبط ب م س أ ل ة ع ظ ي م ة من مسائل القدر وهي أ ن الله جل وعلا يعامل عباده بالعدل وخص ط ا ئ ف ة منهم بالتوفيق وهو أ ن ه يعينهم على ما فيه رضاه سبحانه وتعالى كلكم ضال ووجدك ضالا فهدى يعني كان قبل البعثه ضالا فهداه إ ل ى الطريق كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أ ه د ك م يعني اطلبوا مني ا ل ه د ا ي ة أ ه د ك م إ ل ي ه ا ا ل ه د ا ي ة يطلبها كل أ ح د الكامل يعني السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه كل ينبغي عليه بل يجب عليه أ ن يطلب ا ل ه د ا ي ة من الله جل وعلا لهذا فرض الله جل وعلا في ا ل ص ل ا ة س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ومن أ ع ظ م ما فيها قوله يعني من الدعاء قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم فطلب ا ل ه د ا ي ة للصراط المستقيم هذا من أ ع ظ م المسائل و أ ج ل ه ا يعني أ ع ظ م ما تطلبه من الله جل وعلا أ ن تطلب منه ا ل ه د ا ي ة الى الصراط المستقيم و ا ل ه د ا ي ة مرتبتان هدايه الى الطريق بمعنى ا ل إ ر ش ا د إ ل ي ه والتوفيق له و ا ل ه د ا ي ة بمعنى ا ل إ ر ش ا د منها شيء قد جاء به الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ه د ا ي ة الدلاله و ا ل إ ر ش ا د تمت وقامت ومنها الهدايه ه د ا ي ة ا ل د ل ا ل ة و ا ل إ ر ش ا د التي ت س أ ل الله جل وعلا أ ن يعطيك اياها أ ن تكون مرشدا إ ل ي ه ا ل أ ن ل ل ت ف ا ت إ ل ى ا ل إ ر ش ا د نوع من الاهتداء ف ه د ا ي ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ه د ا ي ة التي في ا ل ق ر آ ن م و ج و د ة بين ظهران المسلمين لم يفقد منها شيء ولله الحمد لكن من يوفق إ ل ى أ ن يرشد إ ل ى هذه ا ل ه د ا ي ة ف إ ذ ا ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى أ ن ه د ا ي ة الدلاله و ا ل إ ر ش ا د وليست هي ا ل ه د ا ي ة التي بمعنى أ ن تهدي غيرك هذه ا ل ه د ا ي ة التي هي طلب ا ل ه د ا ي ة م ر ت ب ت ا ه د ا ي ة الدلاله و ا ل إ ر ش ا د يعني أ ن تطلب من الله جل وعلا أ ن يدلك ويرشدك على أ ن و ا ع ا ل ه د ا ي ة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنه أ ي ض ا التوفيق لها ف إ ذ ا دللت عليها ف ت س أ ل الله أ ن يوفقك لاتباعها هذه و ا ح د ة ويدخل في ذلك أ ص ل ا ل إ س ل ا م ويدخل في ذلك ا ل ه د ا ي ة إ ل ى شيء معين منه م و ا ل ن الثاني و أو ع ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ه د ا ي ة إ ل ى تفاصيل ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م وما يحب الله جل وعلا ويرضى ل أ ن تفاصيل ا ل إ ي م ا ن ك ث ي ر ة و ل أ ن تفاصيل ا ل إ س ل ا م ك ث ي ر ة و ل أ ن تفاصيل ما يحب الله جل وعلا ويرضى وتفاصيل ما يسخطه الله جل وعلا ويابى ك ث ي ر ة م ت ن و ع ة فكونك ت س أ ل الرب جل وعلا أ ن يهديك هذا خروج من نوع من أ ن و ا ع الضلاله ل أ ن عدم ا ل م ع ر ف ة عدم العلم بما يحب الله وما فيه ا ل ه د ا ي ة هذا نوع من البعد عن الصراط المقصود أ ن هذا النوع من ا ل ه د ا ي ة تطلب الله جل وعلا أ ن يهديك إ ل ى تفاصيل الصراط تفاصيل ا ل إ ي م ا ن تفاصيل ا ل إ س ل ا م تفاصيل الاعتقاد حتى تعلمه فتعمل به فتكون مرتبتك عند الله جل وعلا أ ع ل ى قال جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أ ه د ك م وهذا من أ ع ظ م المطالب ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يهدينا سواء السبيل قال يا عبادي كلكم جائع إ ل ا من أ ط ع م ت ه فاستطعموني أ ط ع م ك م الرزاق هو الله سبحانه وتعالى والرزق منه و ا ل أ ر ز ا ق بيده يصرفها كيف يشاء فهو الذي إ ذ ا فتح ر ح م ة فلا ممسك لها كما قال في ف ا ت ح ة س و ر ة فاطر ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ومن ذلك ا ل أ ر ز ا ق التي تسد بها الجوع فقال جل وعلا كلكم جائع إ ل ا من أ ط ع م ت ه فاستطعموني أ ط ع م ك م و إ ط ع ا م الجائع ورزق الفقير واشباه ذلك هذه من س أ ل الله جل وعلا إ ي ا ه ا ف إ ن الله سبحانه يعطيك سواء أ ك ا ن كافرا أ م كان مسلما أ ك ا ن عاصيا أ م كان صالحا ل أ ن ذلك من أ ن و ا ع ا ل ر ب و ب ي ة من آ ث ا ر ا ل ر ب و ب ي ة و ر ب و ب ي ة الله جل وعلا غير خ ا ص ة بالمسلم دون الكافر أ و بالصالح دون الطالح فالجميع سواء في تعرضهم ل آ ث ا ر عطاء الله جل وعلا ب أ ف ر ا د ربوبيته فيرزق سبحانه وتعالى الجميع ويهب ا ل أ و ل ا د للجميع ويجيب د ع و ة المضطر من الجميع وهكذا في أ ف ر ا د ا ل ر ب و ب ي ة فقوله سبحانه يا عبادي كلكم جائع إ ل ا من أ ط ع م ت فاستطعموني أ ط ع م ك م من ا ت ط ع م الله جل وعلا و س أ ل ه الطعام س أ ل ه الرزق ف إ ن الله جل وعلا قد يجيب دعاءه قال يا عبادي كلكم عار إ ل ا من ك ث و ت ه فاستكسوني أ ك س ك م وهذا على نحو ما سبق يا عبادي إ ن ك م تخطئون بالليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم إ ن ك م تخطئون بالليل والنهار الخطا هنا بمعنى ا ل إ ث م ل أ ن ا ل خ ط أ الذي هو بمعنى الخطا هو عدم التعمد هذا معفو عنه وهنا قال إ ن ك م تخطئون بالليل والنهار و أ ن ا أ ظ ه ر الذنوب جميعا الخطيئه المقصود بالتخطئون أ ي تعملون بالخطايا تعملون الخطيئه وهذا معناه العمل ب ا ل إ ث م وهذا يغفر بالاستغفار والتوبه و ا ل إ ن ا ب وليس المراد طبعا ا ل خ ط أ ل أ ن الله جل وعلا عفى عن هذه ا ل أ م ة ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه كما قال سبحانه في آ خ ر س و ر ة ا ل ب ق ر ة ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا قال فاستغفروني و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا هذا مقيد بما هو غير الشرك أ م ا الشرك ف إ ن الله جل وعلا لا يغفره إ ل ا لمن تاب و أ س ل م أ م ا غير الشرك مما هو دونه ف إ ن الله جل وعلا يغفره سبحانه وتعالى إ ذ ا شاء أ و لمن تاب قال سبحانه في آ خ ر س و ر ة الزمر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 لا يغفر أ ن يشرك به الشرك غير داخل في ا ل م غ ف ر ة وما دون ذلك لمن يشاء يعني في حق غير التاء فحصل لنا أ ن من تاب تاب الله عليه ي غ ف ر الله ذنبه أ ي ا كان الشرك او ما دونه ومن لم يتب فان كان مشركا فان الله لا يغفر الشرك وان كان ذنبه ما دون الشرك ف إ ن ه تحت ا ل م ش ي ئ ة إ ن شاء غفر له و إ ن شاء عذبه بذنبه ف إ ذ ا قوله هنا و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا مقيد بما ذكرت لك فاستغفروني أ غ ف ر لكم يعني اطلبوا مني ا ل م غ ف ر ة ف أ ن ا أ غ ف ر ذلك لكم حقيقة حديث تحتاج طويل بيان تفصيل كلمة هذا وكل وإلى إلى فلعلي أ ج م ل ومن ا ف ي ا يا يدل ك م اسمائه فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وهذا بأجل كمال الغنى كمال غنى المولى وهذا نفعي غنى فإن ب ح ا ا ن ه ذو ل ك ل في أ س م ا و ص ف الغني ت ه أسمائه ومن ا ومن صفاته الغنى فهو سبحانه غني عن العباد ولن ي ب ل غ نفعه ولن ي ب ل غ ضره سبحانه وتعالى بل هو الغني عن خلقه أ ج م ع ي ن وكما قال هنا إ ن ك م لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني بل هو سبحانه اجل واعظم من ان يؤثر العباد فيه نفعا او ضرا بل هم المحتاجون إ ل ي ه المفتقرون إ ل ي ه من جميع الجهات قال يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ث ق ى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في م ل ك شيئا يعني أ ن تقوى العباد ليس ا ل م ن ت ب ع منها الرب جل وعلا بل هم ا ل م ن ت ب ع و ن فهم المحتاجون أ ن يتقوا الله سبحانه وتعالى وهم المحتاجون أ ن يطيعوا ربهم سبحانه وهم المحتاجون أ ن يتقربوا اليه و أ ن يتذللوا بين يديه و أ ن يروا أ ن ي ر و الله جل وعلا من أ ن ف س ه م خيرا و أ م ا الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن عباده الذي لا يحتاج إ ل ي ه م إ ن الله سبحانه وتعالى هو الكامل في صفاته الكامل في أ س م ا ئ ه الذي لا يحتاج إ ل ى أ ح د من خلقه تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م واخركم و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ف ش ر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من م ل ك شيئا الذي ي ع ص الله جل وعلا لا يضر إ ل ا نفسه ولا يحتاج الله جل وعلا إ ل ى طاعته ولا يضره أ ن يعصيه سبحانه وتعالى وهذا يعظم به العبد الرغب في الله جل وعلا لانه سبحانه هو ذو الفضل والاحسان وذو المنه والاكرام فالعباد هم المحتاجون إ ل ي ه قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحث المخيط المراد به ا ل ع ب ر ة ا ل س م ي ك ة إ ذ ا أ د خ ل ت في البحر ثم أ خ ر ج ت ف إ ن ه ا لا ت أ خ ذ من ماء البحر شيئا فلو أ ن أ و ل العباد و آ خ ر ه م و إ ن س ه م وجنهم س أ ل و ا الله جل وعلا في صعيد واحد كل واحد س أ ل كل واحد م س أ ل ة فأعطى ا لم ل كل ه واحد ا ما, سأل ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا إلا كما ينقص المخيط كما سأل ذلك ملك جل من نقص ينقص تكتمل ن من فإنها لا تنقص من ق ص الإبرة الحديث إذا البحر لا البحر شيئا أدخلت خرجت ثم في ي ى وهكذا لم ك م ا د ة هذا الدرس بعد والتتمه على الشريط التالي مع تحيات